تكلم الناس في المهج وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها, فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن تبرأ الأتم والأبرص بإذني وإذ خرج الموتى بإذني وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستغيِّر ربك أي ينزل علينا ما إلى أي ينزل علينا من السماء قال قَالَ الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها مِنها سُلَّمًا يَنَاسُ لَنَا مِنْ جَانِبِ السَّمَاءِ فَنَنَالُ مَوْعِدَنَا وَنُسْلِمَ آمِنِينَ